بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلمت. الطيب والعمل الصالح يرفع منتدى الهدي المحمدي يقدم تلاوة عطرة من صلاة القيام لعام 1431 من الهجرة من مسجدي المغفرة ودار القرآن بحي المعادي بصوت القارئ اسامه إبراهيم يا أيها الناس أنتم الفقراء ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لسور مريم وما تيسر من سوره طه وسوره فاطر سوره مريم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا سوره مريم فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا سوره مريم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يوم نحسر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سورة فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يغرنكم بِاللَّهِ الْغُرُورُ سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون والان نترككم مع التلاوه استغفر الله الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين